بشيراً ونذيراً فأعرى أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك عجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يعاقب إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا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 قالتا أتينا طائعين فقعهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء في الضاد ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرض فقل أندرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمد إذا جاءتم رجل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعب كافرون فامّا عاد فاستكبروا في الارض بغير حق وقالوا من اشد منا قوّة اولم يروا ان الله الذي خلقهم وشدد من قومهم وَكَانُوا مِئَاتٍ أَنَّا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ لِيَحْصُرْ صَرَّاً فِي أَيَّامٍ حِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابًا لَخَزِيفٍ الْعَيَاتِ الْدُنْيا وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَمْ نَنصُرُ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةٌ عَذَابٌ غَلِيظٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا ve kanun Allah ile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 أنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم بذلك ظنكم الذي ظنتم بربكم أردكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فنار مثول لهم وإن يستعتابوا فما لهم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 إنهم كانوا خاسرين، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغفر فيه لعلكم تطلبون. فَلَنْذِقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابٍ شَدِيدٍ وَلَنْجِزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الْلَّبِيِّ كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أذن الذين أولانا من الجن والإنسان نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائم ve kattı ve korkmuyorsunuz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 من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميد وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا النَّبِينُ صَابِرٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ وَإِمَّا اغِنك مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ لا تشدوا للشمس ولا للقمر، بس شدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه الله أكبر اسمينا الله أكبر فإن استكبروا فاللبين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي إِنَّهُ على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار أم من قياما يعملوا ما شئتوا إنه بما تعملون بصيغ إن الذين كفروا بمكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز.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 بَنَ كَانَ مَنْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أعجمياً لَقَالُوا لولا والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُرِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُرْيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ Men amel salih